ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق لأنفس إن ربكم لرغوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماي مان لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم وينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوبي يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر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 يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ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 آتَ اللَّهُ بُن يَانَم مِنْ الْ القَواعِدِ فَخَرْرَ عَلَيْهِمُ السَّقَافُ مِ فَوْوقهِمْ وَتَغُم العذاابُ مِنْ, من حَيْتُ لَا يَشْعرُودثُمَّ يَوْمَ الْ القِيَامَةِ يُخْزهِم وَيَقولُأَينَ شُرَكَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفوسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جنم خالدين فيها فنبيس مثوى المتكبرين وَقِيلَ للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير هُنال نَعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ رَنَّتْ عَلَيْهِمْ يَدْخُلُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملاهكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم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 كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِيرُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ لَنُعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّارُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّسْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ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 أَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يُقْصِفَ اللَّهُ بِهِمْ لَرَدًّا أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى قَدَرٍ فَلَئِن رَّبَّكُم لَّرَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ يَتَفَيَّؤُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةِ و الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَعْبُدُوا إِلَٰهَيْنِ إِنَّ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَهُوَ الْوَاحِدُ بِأَيِّا يَفْرَحُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ يُؤْذَنُ وَيُنْصَبَ أَفَغَيْرِ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ ثمُمَّ إذا كَشَقَ قُ الله عَنكُم إِذَا فرَريقُم مَكُم بِبّهِمْ يُشبُون لَكفُرُوا بِمَا آتَيلَهُم فَتَبَتَّع فَ سَووفَ تَعللَمون وَيَجعلوا لَ لِمَا لاَا يَعلَونَ نَصبَ مَّا غَزَقَنَون ضَلهَّهِ لَ تُسْأَلَّا عََّ قتُمْ تَفتَوون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِنُنْ فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ لِنَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ الزَّهُونَ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم, يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقادمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد رسلنا إلهما من من قبلك فزين لهم الشيطان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 نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِم مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا ايْوَنِ الشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْعِنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براث رزقهم على ما ملكتي مانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَصْرِبُوا بِاللَّهِ لَمْسًا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 لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم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 وَسَرَبِيلَ تَقِيقٍ بَاسِكُمْ كَذَلِكَ يُتِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَلَوْ شَ اللهَّهُ لَجَعللَكُم أَُّ تَوواحِدَةَ وَلَك يُغِلُّ مََْش وَلكِي يُغِلّ مََْش وَيَهْدمََشَ وَلَا تُسْأَلُ وَل تُسْألُ النَّ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 إِن كُنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ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 عَلَّ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ تَفْتَرِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا يثبّتَ الذينَ آمبَن وَهُدَ وشْرالمُسلمين وَلَقدَد علملَ أنهُ يَقولدون إَّ ماَا يعَ بشر لِسانُ الذي يُحيدونَ إلَيهِ عجميع وَهذاَا لِسان العرب لسان الذي الحيدونَ إلَهِ أَعْجم وَهذا لِسَان العرب مُبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب ناليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرب أنهم في الآخرة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 وَظرربَ اللهَّ مَثَلَ قَة كةَ مِنَةَ مطُم إتَياتها لِزقُهَا ر غدَّ كل مكان فَكفَرَتْ بأَنعُمِ الله فذا قله الله لِباسَجوع والالْخَوف بما كانوا يَصْنَعون وَلَقدد ج أَْ رَرسُول مِنهُ فَكَذذبُوه فَاخَذَوم الْ وَهُمْ ظالمون.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 وَإنَّ رَبك لا يَحكمُُ بينهم يومَ القياامةِ فيما كان فيه يختلفون هُد إى سَبيد رَبّكَ بالحِكمَةِ والمووعظةِ الحَسنة وجادل بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن آقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينقرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون